يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم ولغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أمزل معه أولئك هم المفلحون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 وقطعناه مثنى عشرة أسباطا مما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن ضرب عصاك الحجر فمن بجست منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأزلنا عليهم المن والسلوى كلهم طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون